في الدنيا والآخره في الدنيا والآخره ويسالونك عن اليتامى ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَإِنْ تُخَالِفُوهُمْ فإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ وَلَوْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ تَؤْمِنَّ وَلَأَمَتُم مؤمنة الخير من مشركة ولو أعجبتكم ولأمة مؤمنة الخير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَنَعْبُدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون وينبئ فهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتذلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر قل هو أذن فاعتذلوا النساء في معيض ولا تقربوهن حتى يصهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا تطهرن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرف لكم فأتوا حرسكم أنا شئتم نساؤكم حرس لكم فأتوا حرسكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الضوار واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وبشر ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم والله